قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنياً للموت فليقل الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر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 سبح اسم ركَ الأعلى الذي خلَقَ فَسَى والذ قدَ فَهدام والَّذ أخرجَ المام فجعللَهُ غث أن أحوم سَنقئك فَلا تسَ إَّ م شَ الله إنهُ يعلم الجهرَ وَما يَخفام وَ يسركَ للسر فَذكر إ فعَةِ سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثُ لا يموتُ فيِيهَا وَلَا يحيام قد أَفْلحَمَ تَزَك وَذَكَ رَسَ رَبّهِ فَصََّام بلْلتُؤثِرون الحيةَ الدُّنْيام وَآخِرَةُ خَيرُون وَأَبَ قون إِ هذا لَ في الصحُ فيِي الأُول صُحفِي إبه مَ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 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ الله الله الله اكبر رحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا أكبر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 إلهنا خالقنا رازقنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يا من يكوّر الليل على النهار ويكوّر يغير النهار على الليل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واخواننا من النار برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادونا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأجرنا من خزي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 اللهم أفرحنا برفع هذا الوباء في هذا الشهر الكريم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأيدك اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودك ودي بلادنا اللهم كلهم معينا ونصيرا اللهم كلهم معينا ونصيرا اللهم كلكم معينا ونصيرا اللهم ردهم الى اهليهم سالمين غانمين منتصرين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نعوذ برضاك من سخاطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد que va...